شبكة مزامير آل داود تقدم اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا يا ربنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعالي لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما انعمت به واولي اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا منجا ولا ملتجى منك إلا إليك لا إله إلا أنت سبحانك لا نحصي ثناء عليك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 واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وأوله وأخره وظاهره وباطنه وما علمنا منه وما لم نعلم اللهم يا الله يا الله يا الله اجعلنا في هذه الليلة الشريفة المباركة من أكثر عبادك حظا ونصيبا في كل خير تقسمه أو رحمة تنشرها أو بلاء تدفع أو شر ترفع يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا ربنا يا فارج الهم فرج همنا فرج همنا فرج اللهم همنا اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا من هو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم لا نفرح مكاننا إلا وقد قضيت حاجاتنا وآطيت كل منا ما رجا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم احفظ بلدنا من شر الأشرار وكيد الفجار وطوارف الليل والنهار ووفق إمامنا وولي أمرنا لكل خير اجعله رحمة لبلاده وللمسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم فرج عن إخواننا في سوريا اللهم عجل لهم بالفرج اللهم أمنهم في ديارهم اللهم صن أعراضهم اللهم احفن دماءهم اللهم فك أسرارهم اللهم كأما أمنتنا فأمنهم يا رب العالمين عليك بعجوك وعدوهم اللهم أمن إخواننا في بورما اللهم عجل لهم بالفرج اللهم عجل لهم بالفرج يا ارحم الراحمين اللهم امن المسلمين في كل مكان واجمع كلمتهم والف بين قلوبهم وول عليهم خيارهم واكفهم شر شرارهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين إلهنا يا ربنا نشكو إليك فأشكنا نشكو إليك قهرا ضرب أضنابه في قلوبنا وفرقه شتتت شملنا وذنوبا قيدتنا إلهنا لذنا ببابك وأنخنا مطايانا بجنابك فلا تطردنا فلا تطردنا فإن طردنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأقِ العذارائنا اللهم اغفر ما كان منا في الخلوات اللهم اغفر ما كان منا في الخلوات اللهم اغفر لوالدينا وارحم لي وارحم والدينا اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا اللهم من كان منهم ميتا فأنزل على قبره الضياء والنور ومن كان حيا فأطل في عمره ومتعه الصب الصحة والعافية وارزقنا برهم أحياء وأمواتا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك اللهم اغفر لإخواننا المسلمين الميتين اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجناذير والتراب وحدنا لا أنيس ولا جنيد اللهم آنس وحشتنا غدا في القبور وآمنا يوم الفزع والنشور يا فرجنا يا الله يا فرجنا يا الله يا فرجنا, يا الله يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأحباب اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من كل نحسيتنا علي انت كما اثنيت على نفسك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وال اجمعين